بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا النجم يضامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة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 أَلَمْ يَكُنُ طَفَةً مِنْ مَنِيٍ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْفَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْييَ الْمَوْتَى